يا ايها الذين امنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غله واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ وَاهِي إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَشْتَبِشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمَا لَا يَكُونُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَغَّبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلَيْسَ يَارَوْنَ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ كُنْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَلِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكل وهو رب العرش العظيم